تكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استبعفوا أنحن صددناكم عن الهدى أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استقعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا بل مكر الليل والنهار إذ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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِحْفِ بِمَا عَمِنُوا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 قل إِنَّ ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم ثم يقول للملائكه ثم يقول للملائكه أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا عَذَابًا النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل قالوا ما هذا الا رجل ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا الا افكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا إلا لا سحر مبين وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا اشارا ما اتيناهم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 الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 بِاللَّهِ لَرُءُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ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 فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا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 وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هذا عَذْبٌ فُرَاتٌ سائغ شرابه هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أجاج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 من السماء ماء فأخرجنا به, فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعانيهن يرجون تجارته لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من وَلِي إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ طفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير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 <متحدث> إن ربنا لغفور شكور الذي أحلن دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب, <لا> يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب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 ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقت ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارئيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله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 إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن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 ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم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 اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل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 صدق الله العظيم سجل في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان سنة 1391 هجرية